كاس العمر ما ضلت وشديت ويا جرحي لشوكت تنزف وش يا العمر ما واش قلبي كي بالليل يشمت مرمور واش قلبي كي بالليل يشمت مرمور واش هو السبب كل الص عسل هذا وين تريد أروح بس لا تجرح احساسي بس لا Yeah, عسل تريد ونتري